بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اريحت مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير 124. يفتح الله من من رحمة فلا ممسك لنا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا لحمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض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 ولا يغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد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 ثم من نقفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمل ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن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 وترى الفلك في موافر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر, وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجد مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سبعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس لاتؤنتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم ويكتب خلقا جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر واسره وزر اخرى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 إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من أمة إلا خلا فيها نذير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم البينات جاء أثهم رسول بالبينات وبالزبور وبالكتاب المبين ثم أخذ الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء نبي ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها ورغيب نسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم رجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا من الكتاب هو مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي اخطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدون ومنهم سابقون بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 قل أرأيتم شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ تدعون دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ السماوات خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السماوات أم آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ بَلْ يَعِلُ الظَّالِمُونَ بَعْدُهُمْ بَعْضُهُمْ لَهُوَ رَأْسُ الْجَنَّةِ إِنَّ اللَّهَ يُسَبِّقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْثَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَدِيدًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِخْدَى الْأُمَمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَابَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا فِي الْأَرْضِ ومكرى السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبقينا ولن تجد لسنة الله تحوينا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 ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذافة ولكن, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا